يا أيها الذين آمنوا اتشقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله بعد أقرأت النبي صغير وأعطى حبيب وأكدأ عنده رحيم أيضا وغيرا الحمد لله الذي خلقنا فمننا فمننا الَّذِي الذي يذل وقه الله تجد ويعذب وَأَنْ غير اخرى وان ليس لمنسان الا ما شاء وان يسير القويرا ثم انزال على القرى وان الى ربك الجهرا وانه هو الذي وابكى وانه هو امات واحيا خلق ذكر من مخطف إلى سنة وأن أعلم نشف مقرع وأنه هو أغنى وأطنى وأنه هو وأنه من من من محبط من محبط من محبط في وانه وأنه عاد من مولى ومولى ما أبقى وقومه في القرن انه كان من قبل وأطغى ومتفج سأهوات فغشان ما غشى في الحي آه ولا يتغفج سنوى لآخر سبق ان قلنا ان الحق سبحانه وتعالى بات هنا حقائق نخبر بانه اثبت تلك الحقائق في الكتب القديمه وفي هذا الكتاب العزيز كتاب الامم اشاره الى انها ليست خاصه بالامم السابقه بل هي لهم ولهذه الامه منها قوله سبحانه ان لا تزل ورازيه ونزره اخرى كما سبق اي لا يمكن لانسان ان يتحمل جريمه صغيره مهما كان ولو كان نبيا ولو كان وليا ولو كان ابا ولو كان أخاً ولو كان شريلا ولو كان شيخا ولو كان رئيسا منك ما يمكن لاحد أن يتحمل جريمه احد كل انسان يتحمل جريمته لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت كل انسان كل نفس بما كسبت رهيها اي محبوسة بكسبها وعملها الا تزل وازره جزله اخرى وَإِنْ مثقل من لاح لها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قلب يعني النفس مثقل مثقل الاوزار يقول بالجرائم كل واحد هو يدخل جانب الثاني اللي عنده شيء حاجه شيء من ابي واخيه وخالي واغني وقالبك لا هذا نذكر هذه تقدم هل بالنسبه للاوضاع بالنسبه للاذان لا يمكن للإنسان ان يتحمل اثم الاخر بالنسبه الى الطاعه هل يمكن لانسان ان يعطي طاعه الى اخر قال سبحانه وقال سبحانه وان ليس الانسان ايه ليس له من الثواب وليس لهم من الأعمال الا ما عمله هو. فلا قلنا لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولا يزكي أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد ما فيه. بل ولا يسلم أحد عن أحد ولا يتوب أحد عن أحد كل إنسان مطالب بهذه الشريعه كل إنسان أراد الله أن يراه عبدا له هو يريد منك أن تصلي الزهر والعصر واللغو الأنسى ما يصلي ابنك ولا أبوك ولا أخوك عنك أبداً أنسى لا أنسى يريد أن تحج عباك مال وعباك عابير يريد أن تحج أنسى ما يريد أن يرى غيرك يحج عنك أدي زمن من مقابل شيء يحج في لا، ما بجاهد أحد عن احد لا، لأن هذه الشريعه أخبرنا الله جميعا ليرى ما عبيد الله ننحني ونزود ونسسمن ونقعد نحن، ما في أحد ولا أحد. قال أنا ما أقرأ القرآن، غير يقرأني. أنا نخلص واحد يقرأ بيته يوم. كل يوم حين أو يقرأ يعني سنة في الشهر يقرأ اليوم خالصا يقول لا يريد منك أن تقرأ أنس أن تذكر أن أنس أن تسبح أنس أن تحمد أنس نعم إذا وأجلس للإنسان ستما سعى ما الانجاز في الآخرة إلا بما عمله هو يقول كثير ذلك التفسير عند هذه الايه في سوره النجم الا ما اخرجه النص مثل ايه يا ابن كثير مثل قال مثل الصدقات يجوز للانسان ان يتصدق عن ابي ان يتصدق عن امه ان يتصدق عن اخيه وقريبه وجوده لكن اذا كان هو ما يؤدي زكاه ماله هل تنفعه انت باداء زكاتك انت والله قد تلتفه هو يؤدي زكاه ماله تنفعه زكاتك انت لا لا هل من باب الفضل تريد ان تتصدق عن ابيك او عن امك لك ذلك يعني الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتصدق عن أقارب المعنوماتين وأبائه إما بحفل الآبار وإما بغرس الأشجار أبنى فدائه فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجازة لهم هذه ها السابق قالوا هاي جاهزة في قرس السابق إنسان ما كان عنده استطاع لي أن عنده مال ولكن البدن ما يأخذ مرض كما وقع في عدد رسول الله النبرة جائزة للخديس الرسول الله وقال الضالن أبيض الحج وهو وهو الشيخ لا يثبت على الراحل أذا حج عنه قال أرأيت لو كان على ابي إبيني هكو أنت قاضيته وقال كذلك قد جاءتها قد نعم لجاء او كان ناس يعني ما استطاع أن يحرم وأردت أنت تعتمر او تحج عنه جايش. لكن اذا كان هو مستطيع ان يحج فلم يحج والله لو حجزت عنه بيتا حجك والله ماذا <تصفيق> تعرف كذلك ايضا بالنسبه دلس للصيام اذا كان الانسان عليه صيام ناظر وقلت بضبط ما سبق الله جل وعلا يتقاع ما معصيه فكلاهما يجب الوفاه به على امك ناظر على ابيك ناظر على ابيك امك نظر فماذا ولم يؤدي ولتؤدي هذا النظر فانت يجب ان تؤدي عليه نظر تصوم لكن ما جاء عليه رمضان لا ما جاء الصحابه يزور بعضهم عن بعض وكثير من شان الصحابه يموتون وعنهم سياق نعم ورضى عن عباس وعن عائشه رضي الله عنها وعن غيرهم الصحابه انهم افزوا بالاطعام عن اماس وعنهم سياق مات عليه عشره ايام يقضي عشره مساكين نطعن عنه عم عمن مات عليه صيام عشره ايام عشره مساكين واجل على عدد ايام عن كل يوم مسكين لكن ليس واجبا وانما هو من دون ان شاء الله اثبتوا في صحيحته ايضا لو مات انسان يا اخوانا وعنده اولاد قريبين اولاد صالحين. فرب العزة يخبر على ان هؤلاء الاولاد سوف يرفعهم الله سبحانه وتعالى الى مكانة ابيهم. مهما على ورسطع ابوهم في الكمالات وفي الدرجات ربنا يرفع الزرية تقريرا لعين ابيهم. لانه ما واحد حتى يكون هو واهله امامك انا ما يكون قرير عين في الجنه حتى يكون اولادي واخواني وزوجتي وكذا أولا. اولادنا فالله عز وجل يقول والذين امامهم واتبعتهم ذريتهم بايمان يعني الذريه كانت على نهج السلف كانت على نهج الاباء فربنا سبحانه وتعالى يرفع هذه الذريه لمكان الآباء ولو كان الأبناء دون الآباء درجات ربنا يرفعهم إلى آبائهم والذين آمنوا وتبعتهم ضريرات بإيمان الحقنا بهم ذرياتهم وما ألسناهم من عمل بشيء ربنا يقول هؤلاء الآباء ما ينقص لهم حتى الواحد لا سبحان الله ينقص الآباء ويقلل الأبناء ويقلل الوسط هو كان يمكن ترفع مئة في المئة ولكن بسبب رفعة الاولاد نقص له خمسين في المئة فارصفع الاولاد خمسين وهو لازم خمسين فكانوا سوا لا الحكمة من الرياسين وما الفناهم ونقصناهم من عملهم يشير هذا من قد يوردين اسمحانا مساعدة اذا هون الابناء انتزعوا بعمل الابا كذلك اذا مات الانسان وترك اولادا صالحين كما قلنا لا اخر ترك اولاد صالحين أولاد مجاهدين اولاد علماء <تصفيق> ربانيين مجاهدين يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر الى الله هؤلاء سبحان الله اعمال هؤلاء الابناء ربنا يكتبها لهم ويكتب مثلها الآباء لماذا لانهم تام السبب في في صلاح الابناء ولا خصوصيته للآباء بل كذلك العلماء الربانيون والموجهون والدعاة الصالحون اذ انهم نشروا نشروا السنه ونشروا الدعوه للناس واصلحوا البشريه وسددوها وربطوها بربها ربنا سبحانه وتعالى كل من اهتد على ايديهم ربنا سبحانه فضله وترفه وجوده يبثب لهؤلاء الدعاء مثل ما كتب لهؤلاء المدعوين جميع من يهتد على يديه يا اخي الكريم الا هو الله وعمله في صاحبته فمثل فمثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من اهتد على يديه كم الى افط ومسرع نحن لولا دعوه رسول الله لولا سنته لولا جهاده لولا سيرته وحياته في سبيل تثبيت شاعر الله ما كنا لنعرف الله ما كنا لنصلي ولا لن ولا لن ولا لنصنع ولا لنفعل يفعل أي شيء. فبسبب دعوة رسول الله وبسبب جهاد رسول الله وبسبب كفاحه ونضاله من أجل إقامة صرح الإسلام عرفنا هذا الدين وعرفنا الحق ورسمتنا بالله جميع من أسلم وجميع من تقرب الى الله بالطاعة ربنا يعطيك ويعطي رسول الله فشأنا. أقول لكم بكل صراحة. الناس ثوابا رسول ولذلك كان عليه الصلاة والسلام اكثر ام اكثر انبياء اشباعها. امة رسول الله لا يبلغها نبي ما يبلغها رسول. لذلك كان عليه الصلاة والسلام اكثر من اكثر الانبياء واكثر المصابين حسناسا ودرجاتا واجهر. مضى الله عليه لان الذي اهتدى على يديه لا تقول ساعه لا يعلم عدد الله نعم هذا لا بد من مراعته اذا اخي الكريم انت أنت لو ترجت ولدا صالحا تركت ذريه صالحه جميع ما تتقرب اليه الى الله به من اعمال صالحه ربنا يعطيهم اجرا ويعطيك انت مثل ما اعطى لماذا لان انت شجرت انت شجرت ايش او ولدك شجرتك الاسد لمات وغرق شجره ومات حفر بيرا ومات بنى مسجدا ومات جميع. ايضا بنى ماول الايتام ومات ما دامت هذه المشاريع ينتفع بها الا ويثبت الحق سبحانه وتعالى لصاحبها مدى انتفاع الامه بهذه المشاريع ولو مات قرون وقرونا اذن أصل الكريم اصلح ابناءك اصلح دوريتك ازرع الخير هم شجرتك قرأ درس صلى صام حج اعتمر كل ذلك الفتن صحيح ما تقول ان الولد ولدي يقراوني لا لا يقرا ويصلي ويصوم, ويصوم ويزكي ويحج ويطمر كل اعماله لصحيح والعرف صحيح ليام الله لو انك اهملت هذا الولد لو أن توجهت التوجيه السيء، رب تدرس في المدرسة الفرنسية، ولا في المدرسة الميركية، ولا في المدرسة إسبانية، وتوجه التوجيه السلبي، التوجيه الصليبي، والله انهم يدرسونه الصليبية منذ الصغر في بلادهم في بلادها في بلاده؟ وعندما يتمون الدراسة فيتم لهم هناك حتى سير الاصيل ما افرسوا الا شيء من الاسلام ما الإسلام الاسلام لكم يشوع نفرز الا العزاز والقنابل الذريه اللي طبت على البلد وما يتقلب المناصب في العالم العربي الا متخرج من تخرج من مدارس من من يتقلب الوزارات في البلاد العربيه كلها من يتقلد المناصب العالية أولئك الذين تخرجوا منهم، إذن حتى أصبح العالم العربي كله عميلاً لأعداء الإسلام، عميلاً من أمريكان، عميلاً الفرنسيين والبريطانيين والإسبانين واليهود، أن كل عميل، إلا من رحم الله، وخصوصاً أصحاب الاساطير الكبرى. واصحاب مناصب العليا في العالم <تصفيق> كلهم يخدمون المسؤولية والصنوبية بكل ما تحمل الكلمة من لي شفيكم رحب <تصفيق> ما من معي. وليش فيكم كان واحد إذاعة قال فتح في لبنان هنا رضي مشيعي ولا ما أدري. الله يسعده. هذه الإذاعة نشرت ما يند له الجميع. أنا قيل لي والله يا ما عندي تلفزيون ولا عندي طلابو. ولا عندي الانترنيت المهم قيل لي فضيحة كبرى غير في القضية لي العام وستين كيف سلمت سلم الجيش المصري لقمه سائغ ليه بي. الالات المؤلفه كانت تربط وتطرح من هنا الى ابن مكادر بالجيش وجدت في الجزائر وركب سيارات اللي بقل المئات فحيط قتيل بها رافيهم الراعد لا صح الجزيره في الجزيره رايته في الجزيره ها الشهداء في الجزيره كيف خلي الجزيره الاهل عندنا لا اله الا الله حتى نعرف من كان يحكم المسلمين ومن كان يقود هذه الامه ماذا يفعل بها وماذا يخطط وها اسرائيل الان تقتل وتذبح من العزل العزل هي مسلحه باقرب سلعه وافتك والفلسطينيون بشبابهم وشيوخهم ما عندهم ولا السكين ما عندهم واسرائيل سطحا على ومسمع من السقطاء من الأرذان من الانزال والله يتعلم يا هذا الكبد يتمزق فانا لله وانا اليه الرجال وان ليس للانسان الا ما سعى وأن ليس هنا سؤال يطرح دائما وهو هذا القرآن اللي جرات العادة دي للناس كيقروا على الموت اللي مثله ميت في سلك الليلة يبيت ايه يبيت الليلة ما يسمى لا شخص ويعمل ختمة ويهديه هل هذا مشروع او غير مشروع قلت لكم ان الانسان اذا كان يحفظ القرآن ويعرف كيف يقرا ما يجوز ابدا ان يقول والله انا ما اقرا حتى اموت واقرا عليه. ينفعه والله لا ليه لان الله عبدك بان تقرا انت وكل حرف بكل حرف حسب والحسنه بعشر امثالها تقرا انت فالله اراد ان يختبرك ويمتحنك لتتعبد بعبادتك وتتقرب اليه سبحانه وتعالى بما شرع. اقول عمل هؤلاء اختلف فيه العلماء منهم من قال قراءه القران لا تصل الى الميت تماما بدليل هذه الايه وان ليس للانسان الا ما سعى وابن كثير في التفسير اقرؤوه بعد هذه الايه هو ممن يقول ان القراءه تنفع قارئه اما ان يهديها لغيره فلا مع الاتفاق من المالكيه والشافعيه والحنفيه والحنابلة وكل علماء الامه ان القراءه اذا كانت باجره حرام حرام وألف حرام بالإجماع. حتى الإجماع الألوسي وغيرهم العلماء حدث العذل أهل في شاش الطاحوية يقول إن القراءة بالأجرة كأنما يأكل الإنسان الخنزير لا يجوز بأساً. ان تاخذ ولو جلسا واحدا ولو فرنجا واحدا كل النجاسه ولا تكل بكتاب الله أقرأ القران يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين يا صحيح أقرأ القران وابتغوا به وجه الله قبل ان ياتي اقوام يقرؤون القران يبتغون به الدنيا في قوله سبحانه ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا قال العلماء الدنيا كلها امام كتاب الله ثمنا ثمنا قليلا اذا بعد ما حكى العلماء الاجماع على حرمة عصل الاجره على قراءة القرآن بعدها اختلفوا في من قرأ محتسبا لله وهادي ثواب قراءته للموتى هل ينفع او لا ينفع وقعوا خلاف منهم من اجاز ومنهم من منع الذي اجاز ما دليله والذي منع ما دليله الذي اجاز قال ان قراءه القران تقاس على الصدقة بما ان الصدقة بالنص القرآني او بالنص النبوي تجوز كذلك قراءة القرآن تجوز اذا هي مثل الصدقة فالانسان اذا قرأ سوره من القرآن وتصدق بها على فلان فهي تنفعه بهذا المعنى قياسا على الصدقة وقياسا على الحج وقياسا على الصيام هذا دليل من أجاز ومن منع قال لا هذا القياس باطل باطل وألف باطل لماذا باطل قال لوجوه اولا أولا أن القياس في القربات والطاعات والعبادات بإجماع العلماء باطل بإجماع الأصوليين أن القياس هنا باطل وقد غلط غلطا فاحشا بن القيم في كتابه الروح فاستعمل هذا القياس ولكنه بفضل الله أبطله بنفسه وستعلمون القاعدة التي أبطل بها هذا القياس إذن قالوا إن القياس في باب القربات وفي باب العبادات باطل القياس يكون في باب المعاملات في باب الامور الدنيوية اما في الامور التي تقرب بها الى الله ويتعبد بها الله عز وجل فلا يستعمل القياس فيها وهذا شيء كاد ان يكون مجمعا عليه هذا اولا ثانيا يقولون ان ومن جلس ما قال زامد بن رحمه الله يقولون إن الصحابة رضوان الله عليهم بل امتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قرأ على الميت ولو حرف واحد حتى قل هو الله أحد التي سعجل كل ذلك الرعان اللي يقرأ قل هو الله أحد وحل يقرأ عشرين حزب حل يقرأ عشرين حزن نعم واللي قرأ آية الكرسي هذه اعظم ايه في القرآن. ما قرأ الفاتحة. اللي قرأ الفاتحة فقد قرأ اعظم صورة في القرآن. افضل صورة واجل صورة هي صورة الفاتحة. ما قرأ الفاتحة. ثم اصحابه رضي الله عنهم ما ثبت انهم قرأوا شيء وما قيل على ابن عمر انه اوصى ان تقرأ عليه عند قبره فواتح سورة البقرة فهذا او خواتح سورة البقرة فهذا ليس بصحيح فقد ضعفه النقاد في الطريق ثم هناك قاعده قررها العلماء ومن جملة من اقراها ونقلها ابن القيم الجوزية ابن القيم الجوزية وهو يعتبر ناقضا لما قاله في الروح من قياس القراءة على الصيام وعلى الصدقة وعلى الحد. ما هي قاعدة القاعده قالوا ان القياس يستعمل في شيء لم يكن في عهد رسول الله إذا أردنا نقيس شيئا على شيء بشرط أن يكون هذا المقيس ما كان موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا كان موجودا في عهد رسول الله ولم يمت رسول الله به حكما فلا يجوز قياسه على غيره وبهذه القاعدة قلنا نسف جواز القراءة على المجلس كيف أقول إن الميس كان موجودا في عهد رسول الله ولا لا كان موجود ولا لا دفع رسول دفن رسول الله المئات من الموتى، ودفن أهله ودفن ابنته ودفن أبناءه عليه الصلاة والسلام ودفن بعض زوجاته صلى الله عليه وسلم وما ثبت أنه قرأ عليهم كما قلنا ولو الفاتحة اذا ما دام الميز كان موجودا والقران كان موجودا ولم يفعل رسول الله فهذا الصرف عند العلماء بل قواعد الاصوليه الصرف في عهد رسول الله صرف عباده ما يصبح هذا الصرف سنه كالفعل الراتب الذي فعله رسول الله يصبح سنه كالترك الراس يصبح الفعل الراتب وترك الراتب كلاهما سنة. هذا ترك الراتب وهذا فعل الراتب. مثل رواص. أربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين. هذه رواص واللي لا سنة راتبة. كذلك قالوا هذا ترك ترك القراءة على الميز يسمى سنة راتبة. الترك سنة راتبة كالفعل الراتب. ايش ولا يجوز هذا القياس لماذا لانه السياق وهذا يقول امام مالك رحمه الله يقول لا يجوز ابدا قياس قياس قراءه الموتى على الصدقه وعلى الصيام وعلى الحج لا يجوز لماذا لان هذا كان اولى به رسول الله صلى الله عليه وسلم اولاه بي تطبيق الحكم لما كان موجود عند رسول الله بيصبح حكم كيف تصدق له حق انثى هذا في على رسول الله والدير قد كامل اليوم اتملت لكم دينكم هذا زيادة في الدين هذا هو ما قرره الإمام مالك نفسه وفي الشيخ خليل يقول فالشيخ خليل اللي كيتعبدوا به المذهب المالك اللي كيتعبدوا به المغاربة كيقول بالنسبة لي ياسين ياسين قرأوا على المساكم ياسين وليس صحيحا ما مصح له كان خلاص ضعفه الطار قطني وضعفه الحافظ حجر وضعفه غيره الحديث بي يقول يعني الشيخ خليل يقول وكرها قراءة ياسين وكرها قبله وبعده اي قراءة ياسين قبل الموت وبعد الموت هذا من ذهب النام المالك رحمه الله اذا كل هذا كما يقول ابن كثير في التفسير ورجعوا ابن كثير يقول وهذا هو الشافعي الشافية أيضاً وهذا الحنفية إنما بعض الحنابلة أجازوا القراءة عالمية ولا تبدون فلوس ونحن إذا رجعنا إذا قلنا ان القراءة لا يجوز أخذ الأجر عليها انقطعة سنة علمية وانقطعة سنة لأن كل واحد اذا عرف أنه إذا قرأ ما ياخذ فلوس يا قرر. والله ما يفعل وقال فيه يجيب رحمه ويقول لا فلوس ما في فلوس تكلموا بالسلوس الفلوس, الفلوس. اذا هذان الامران موجودان في الكتب القديمة وفي هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم وان ليس للانسان الا ما سعى الاولى الا لا تزر وازرة مزرة اخرى والثانية ليس للإنسان إلا ما سعر الثالثة ونحن نمشي الوحدة وحده اللي فينا واسقبلنا وعملنا محمد الله سبحانه وتعالى على التوفيق واللي ميشي فينا واخصين عملوها واخصين طبقوها نطلب الله عز وجل يوفقنا للتوفيق حتى نلقاه وهو رابنا عنا إذن الثالثة وأن وان سعيه سوف يرى هذا الانسان سعيه وعمله خير كان ام شرا سوف يرى يوم القيامه يراه هو ويراه جميع الحاضرين في ساحه القيامه كل الناس يرون أعماله خيرا كان ام شرا يرون جزاءه ويرون ميزانه ويرون شخصا ثوابه او عقابه وان سعيه سوف يرى بل يرون شريط حياتك كيف الشريط ولا لا يمكن عمل العزف بعض الناس كيعمل العزف كيعمل الشريط كيعمل الكاميرا, <تصفيق> كي الكاميرا, الكاميرا, الكاميرا وكيسجل مني من البداية النهاية حرام نجد وقد تسجل حسن النساء وقد يسجل طول الغيطة ويتسجل كذا ويسجل نعماس كل شر هناك فهو مثبت في صاحبته ما دام هذا التسجيل موجودا وربنا يسجل عليك كل ما حصل وإذا النساء أيضا حدث العرس تسجل العروس والعروس وفلانة ولانا وكذا فلانة ما شاء الله والمراد فلان وخطو فلان والمراد قي وخطو القي وبنته كل شيء موجود وكم من مرستي ضاف بسبب الكاميرا لما شاف لص وعنده فلوس اما من حجيج واما واحد عنده فلوس قال علي بهذه بنت عمان امراه عمان قال بنت فلان امرأة فلان, بنتو فلان. قلال يبيع شكون كيصطادو يجيبها له القوادات نساء ولو كان عندي وقت وكان جلسه قصيره نحكي لكم الوقائع في هذه القضايا والله فيها ما يندلو جديد طيب ما يمزق ندير شا مع سيدي وخو دراد وفي مكاب وجه الانسان يستيط حتى تا تفصل حتى سقط شرفهم. بطريقه ايش التصوير خلي براسك وبارك ولا بنسك يا وليدي يشترقان يديك ويولد لك وليديك من صلبك اذا يا اخي الكريم رب العزه يسجل علينا كل اعمالنا قبل كان هذا في الحقيقه نستغرب كيف نفهم قوله تعالى ووضع الكتاب فصار المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا هنا الشاهد ووجدوا ما عملوا حاضرا انت تزني وترى نفسك ويرى العالم كله في ساعه القيامه يراك تزاول الزنا او تزاول الغوار او تزاول السرقه او تزاول الكهانه وكل شر شر لو مسجل عليه ووجدوا ما كنا العلماء كان يدهشون هنا كي ذلك وجدوا ما عملوا عمله حاضر الكتاب هذا لا العمل حاضر قبل ما ظهرت هذه المسجلات وهذه الكاميرات وهذه التصاوير الفوتوغرافيه قبل ما تظهر هذه والله كان كان الانسان يستغرب ويكل الامر لله يعلم لكن لما ظهرت هذه الامور هذه المخترعات الانسان هذه شبكه الانترنت فتشوف ما لا يرى ما لا يرى اصبح هذا الامر الذي يحكيه ربنا سبحانه وتعالى امرا عاديا وكنا ايضا نستغرب عند الميت عندما يوضع في قبره ياتي عمله في صوره رجل يعني اذا كان عملا صالحا في صوره رجل يلي جميل طيب الهندام طيب الريح ما شاء الله فيقول ابشر من انت بشارك الله للخير ولا انا عملك الصالح ثم يوسع له في قبره مد البصر ثم يفسح له باب الى الجنه وباب الى النار. اذا كان مؤمنا يقال له هذا مقامك في النار لو كنت كافرا. ولكن لما كنت مؤمنا استبدلك الله بهذا المقام. انظر مقامك فيقول يا ربي اقب الساعة. اقب الساعة بشي دخل هذا من قبل كنا الصغر كيف يحصل لك. لكن اليوم انت في داري تشوف ايش استراليا وامريكا ها تشوف العالم الغرب العالم الغرب الغربي والشرقي والتج الخمس كلهم وما وراءتنا صار من يرصد القمر او يرصد ايش المريخ وش من هذه عجيب وغريب إذا اصبحت هذه الامور ها عادي لان ربنا سبحانه وتعالى ها يعني يكشف لنا امورا حتى يصير لنا ما اخبر به سبحانه وتعالى يصير كالواقع بل يصير واقعا فعلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وسواه باطل باطل, باطل ألا كل ما خل الله باطل وكل نعيم هذا ما وصعه ألا كل ما خل الله ألا كل شيء ما خل الله باطل والرسول أسماء هنا وقال وكل نعيم لا محاله زائله الشاعر كان, كان مخطئا حينما قال هذا لان نعيم الجنه لا يزول لا يزول وكل نعيم لا محاله زائله هذا غير صحيح صحيح في هذه الكليه نعم كل نعيم من, نعيم من نعيم الدنيا يزول نعم اما نعيم الاخره فلا يزول نعم اخواني قال الله عز وجل وان سعيه سوف يراه هذا الانسان جميع ما عمل من اعمال سوف يراه ويراه غيره ايوه وقال تعالى في الايه الاخرى وكل انسان نلزمناه طائره في عنقه الشريط في عنقك معلق عليك بسعد تبعد وهو معلق شريط حياتك في عنقك وكل إنسان نلزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فهو مقروء ومشهود لأن الله قال وأن سعيه سوف يرى يرى ويشاهد شريف موجود فرى نفسك تعمل حتى جلستنا هذه نراها في ساحة القيامة ونسأل الله أن ناد عليها أدرع نعم اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرداه سبحانه الله والحمد لك اشهد أن لا إله الا انت صفرك واتوب إليك سبحان ربك ربك ربك ربك عما ياسفون والسلام عليكم والحمد لله رب العالمين.